بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لمتحرم ما احل الله لك يا ايها النبي لمتحرم ما احل الله لك تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ أَفْرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ قَدْ أَفْرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَلَّهُ مَولكُم وَهُوَعَلمٌ حَكِيم وَلَّهُ مَوولكُم وَهُوَ العلمٌ الحكيم, الحَكِيم وَإِذْ أَصَرْضًَا النَّبِيُ إِى بَعضِ أَزْواجِهِ حَديثَا وَإِذْ أَصَرْض النَّبِيُ إِلَ بَعضِ أَزْواجِهِ حَديًا فلما نبأت, فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا أَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِذ تُبَاء إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا إِذ تُبَاء إِلَى اللَّهِ فَقَدْ وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظُهَيْرَ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ عَسَى رَبُّهُ إن أن يبدله خَيْرًا مِنْكُنَّ الزواجًا خيرا مِنْ كَُّ مُسلْماتٍَ مُؤمنِاتِ قتَات تَائبات تائبات عابدات سائحات تيبات وابكرى تائبات عابدات سائحات تيبات وابكرى يا ايها الذين امنوا قول وَأَهْلِيكُمْ نَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد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 يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون انما تجزون ما كنتم تعملون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 أَسَرَّ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي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 يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ياأَُهَنَّ بِيوجَاهدِكُّ رَ وََلمُنَافِقينَ وَغْلُ ظَاريهِمْ ياأَُهَنَّ بِيوجَهِدِكُّ رَ وََالْمُنَافِقينَ وَغْلُ غَارهِم وَمَأوىهُم جَهََّم وَبِسَ النَّصيد ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما كَكَ ت تحت بديينِ مِن عبادنا صالِحَيْنِ فَخَانةَم فَخانتَهُماَا فَلممْ يُغْنِيَاعَنْهُماَا مِنَ اللهَِّ شَيْئاء فَخَانتَهُ مَا فَلَ يُغْنياَاعَْهُ مَا منِن اللهَِّ شَيْئاء وَقِيلَدُخُلَّ رَمَ خِدين وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين امنوا رات فرعون وضرب الله مثلا للذين امنوا رات فرعون اذ قالت رب ابن عندك بيتا في الجنه إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمره ونجني من القوم الظالمين ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت ثرجها فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنة عمران التي أحصنت ثرجها فنفخنا فيه من روحنا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وكانت من وصدقت بكلمات ربها وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله